أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به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 إِلَّا on kolumni, ne kun ne olivat. Felanesellen, elävine, uusi, ille, ille, muu elävinen, وَمَا Felanesellen, Kalwasnua umeidin ilhaa. Fama sahulat maa a a a a a a a a a a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 ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من السهجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال on خير منه خلقتني من نار وخلقته من قَالَ قال فاهبط منها فما يكون لك minne, تتكبر فيها فاخرج minne, من الصاغرين قال أنظرني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 فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا تكونا ملقيين، إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما ان ليكما لمن نصحين فدلهما بغر فلما ذاق الشجره بدت لهما سوئاتهما وطفقا يخصفان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 قال ربنا ولمنا أنفسنا قال ربنا ولمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال هبط بعضكم لبعض عدو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 ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان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 كما بدأكم تعودون فريقا هَدَا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بنين ادْمُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَقُلُوا اشْرَبُوا وَكُلُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زينة اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ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 حتى إذا دارق فيها جم عوق قالت أخرىهم لأولهم قالت أخرىهم لأولهم ربنا هؤلاء أضلون فأتهم عذابا فأتهم عذابا ضعفا مِنَ لا تعلمون وقالت قول لهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون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 ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. لا تفتح لهم أبواب السماء. حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غوان هم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها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 ونزعن ما في صدورهم من غل التجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد, لله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهدى لولا أن هدى لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود أن تلكوم الجنة أورثتمها ونود أن تلكوم الجنة أورثتمها بما كنتم تعملون ونادى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 فأذن مؤذن بينهم أهل الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجا وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسمائهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 صحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسمهم قالوا قالوا ما أغن عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه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 ان ان فيض علينا من الماء او مما رزقكم الله ونذا اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيد علينا من الماء بِكَمَ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لهوا ولعبا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم حياه الدنيا فاليوم ننساهم فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فاليوم ننساهم نساهم كما نسولق أيومهم هذا وما كانوا بأياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علمنه دو ورحمة هدو ورحمة لقوم يؤمنون يُنظُرون إلا تأويله هل ينظُرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاء ترسل ربنا بالحق فهل, لنا فهل لنا من شفعاء فاشفع فَنَعْمَل غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَل قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ ربكم اللَّهُ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 سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموت لعلكم تذكرون.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 لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال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 قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنها لنظنك من الكاذبين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 واذكرو إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسط فاذكروا ألا الله لعلكم تفلحون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 Atujadiloonani fi asmaa in sammaitumuha Sammaitumuha anntum wabaukum min من المنتظرين فكذبوه فأنجيناه والذين معه برحمه منا فانجيناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا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 هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل فيه أرض فَذَرُوهَا فذروها تأكل فيه أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذ إِذْ اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوؤاكم في الارض وبوؤاكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا الا الله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 قُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانجيناه وضر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مد ين أخاهم شعيب قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غير قد جاءتكم بينة من ربكم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 لا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغون ه عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم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 فَتِلْكَ الَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين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 إلا أخذنا أهلها إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضّرّعون ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا وقالوا حتى عفواً قالوا قد مس السبأ أن الضراء السراء فأخذناهم ضغت فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون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 أفأمنوا مكر الله؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.أو لم يهذل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها.أللَوْ نَشَأْ أَوْ صَبْنَاهُمْ أَلَّوْ نَشَأْ بِذُنُوبِهِمْ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 سَبِ اَيَاتِنَا اِلٰهَ فِرْعَوْنَ وَمَلَآئِهِ اِلٰهَ فِرْعَوْنَ وَمَلَآئِهِ بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ وَقَالَ مُوسٰى يَا فِرْعَوْنُ اِنِّنِي رَسُوْلٌ مِّن رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ Hapi kun al-le, al-le, akula, al-le, uohi, ill-l-hawko. Kotegi tukum bibejinetin, miroppi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 وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِي الْعَوْنِ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا قَالُوا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا يَا مُوسَى نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحرو أعين الناس واسترهبوا سحرو أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم.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 ومكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوه وما توقم مننا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرق علينا صبرا ربنا أفرق علينا صبرا وتوفنا مسلمين Wa call al mala um kalumi fil auna umusa wa mahuli ufsi do filaw atta da umusa wa commahuli ufsi fil out Biwayada نَفَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يَوْرِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ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 ويستخلفكم في الأرض فيوم ظر كيف تعملون؟ ولقد أخذنا ألف فرعون بالسنين مِنَ من الثمرات ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وإن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ Omaa taittinaa heinästä, joka on tarkoitus olla. Omaa taittinaa heinästä, joka on tarkoitus olla. Omaa taittinaa heinästä, joka فَصَلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى دَعُ لَنَا رَبَّكَ قَالُوا يَا مُوسَى لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْنَا عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم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 يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم يقتلون ابناءكم ويستحيون نسائكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم عَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ خلفني فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ولمّا جاء موسى لقاءتنا وكلمه ربه قال قال رب أرني أوظر إليك قال رب أرني الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قال يا موسى إن نصفيتك على الناس برسالة وبكلام فخذ ما أتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين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 سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئلام يرحمنا ربنا قالوا لئلام يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غبى نأسفه قال بئس ما خلفتموني من بعدي قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجرّه الي قال بنأم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. قال بنأم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمث بي الأعداء.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 اتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا اتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تَضِلُّ بِهَا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 الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرون يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل له الطيبات ويحل له الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.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 إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله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 وقطعناه مثنى عشرة أسباقا أمة وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر أن يضرب بعصاك الحجر وفبجست منه ثنتا عشرة عينا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 قيل لهم مسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتوا وقولوا حطوا ودخلوا الباب سجدا ودخلوا الباب سجدا نوفر لكم خطيئةكم سنزيد المحسنين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 فلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وَأَقَامُ الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع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 ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إننا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكن.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 وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً الَّذِي أَتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَأَسْلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَوِينَ وَلَوْ شَيْئًا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَهَا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 ولقد ذرَّنَ لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوبٌ لا يفقهون بها، لهم قلوبٌ لا يفقهون بها، ولهم أعينٌ لا يبصرون بها، ولهم أذانٌ لا يسمعون بها، Kakal an ami balum alban ula ikahumul Rafilum. Wa lillehil Esmeh Ulshus Nefeda Huhubiha. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْ مَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَ عَادِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْلَى لَهُمْ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 اي هو وان عسى وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فباي حديث بعده يؤمنون من يغلل الله فلا هاديه له ويذرهم في طغيانهم يعمهون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 Kul innama marin, mu marin, muu, muu, muu, muu, muu, muu, muu, muu, muu, muu, muu, muu,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 والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وَجَعَلَ مِنْهَا زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به. فَلَمَّا أَسْقَلَ الدَّعَوَى اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنَّ أَتِيتَنَا صَالِحَةً دَعَوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنَّ أَتِيتَنَا صَالِحَ الْعَنَقُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا هما صالحا جعل له شركاء في ما أتاهما فتعالوا الله عما يشكون أيشكون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون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 أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا استطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون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 هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قلئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون